وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجلهم فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذالكم يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَعْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَصْبُهُ إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا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 وقد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما